هل سيتراجع النجاشي عن وعده كانت أم سلمة هناك في بلاط النجاشي تشارك وترى وتروي أثر القرآن عليه تقول فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها عيسى انطلقوا راشدين ثم التفت إلى رسولي قريش وقد أضحيا كتلتين من الغم فقال لهما لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا تقول أم سلمة فخرجنا من عنده وعاد عمر وصاحبه إلى مكان إقامتهما وقد قنع ابن ربيعة بما آلت إليه الأمور لكن عمرا خطرت له فكرة ستقلب موازين العدل كان ينظر لوجه رفيقه والثقة تملأه ويبشره والله لآتين النجاشي غداً بما أستأصل به خضراءهم إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد حاول ابن ربيعة ثنيه قائلا لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا لكنه أصر ولما جاء الغد فوجئ المهاجرون بالخوف يطرق بابهم يطلب مثولهم مرة أخرى أمام الملك ارتج عليهم وتحيروا حتى قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها فتشاوروا ثُمَّ أيَقِنُوا أَنَّ الصِّدْقَ الَّذِي أَنْجَاهُمْ اللَّهُ بِهِ لَنْ يَخْذُلَهُمْ فَقَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَالَّذِي أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ فِيهِ ثم انطلقوا وقلوبهم تبتهل لربهم فدخلوا عليه ولما اكتمل حضورهم سألهم النجاشي ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر نقول عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء البتول عندها انحن النجاشي نحو الأرض ومد يده فالتقط عودا صغيرا ثم رفعه ليراه الحاضرون كلهم فقال وهو ممتلئ بالإيمان إن وصف القرآن لعيسى لم يزد ولو بمقدار هذا العود على حقيقته لم تعجب إجابته القساوسه فبدأوا يتنحنحون ويهمهمون وكثر لغطهم وتناخرهم فأقسم بالله أن هذه هي الحقيقة وإن تناخروا ثم توجه بالبشارة للموحدين الخائفين والدموع تلمع في عينيه وكأنه يعتذر لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي أي آمنون من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن لي ذهبا وأني آذيت رجلا منكم ابتسم المهاجرون وشكر الله وأدرك عمر فداحت ما فعل وشعر بالندم أما النجاشي فأجهز على ما بقي لهما من معنويات. عندما صاح بحاشيته غاضباً ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها أخرج من بلادي فخرج مطرودين يجران الهزيمة والجلود. وعادا مثقلين بخيبتهما وما يضمران لبعضهما من عداوة ورغبة في انتقام